أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا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 وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ان عذاب ربك كان محذورا وان من قريه الا نحن مهلكوها قبل يوم القيامه او معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا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 ونخوفهم فَمَا يزيدهم ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لأدم فسجدوا إلا إبليس, فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيت هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن إلى ذريته إلا قليلا.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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُوراً أَفَأَمِنُّوا أَيْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِباً ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلاً أم أمنتم فِيهِ يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 وإن كانوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلاً ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا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 ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكِ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ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 اليس الله باحكم الحاكمين قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انت معبدون ما اعبد ولا انت عابد ما عبدتم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 اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك ونثني عليك الخير كله اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك ونثني عليك الخير كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك وارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم إننا نسألك أن تقبل منا صيامنا وصلاةنا ودعانا وسائر في هذا الشهر الكريم اللهم اغفر لنا ما سلف وكان من رمضان وتجاوز عن الخلل والنقصان واجبر خلل أعمالنا يا رحيم يا رحمن وعاملنا بما أنت أهله أنت أهل التقوى والمغفره برحمتك يا رب العالمين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 ومن الا نفسته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضالا الا هديته ولا ولدا الا اصلحته ولا عدوا الا خذلته ولا جبارا الا قصمته ولا مستضعفا من المسلمين الا نصرته ولا غائبا الا لأهله سالما رددته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك رضا ولنا فيها صلاح الا قضيتها لنا برحمتك وكرمك يا رب العالمين اللهم يا سميع الدعاء يا كاشف البلاء نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت فيا الله يا الله الله اللهم إنا نخص بدعائنا هذا كل مريض اللهم فاشف مرضانا اللهم فاشف مرضانا اللهم فاشف مرضانا, مرضانا اللهم من كان لنا مريضا من آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا وأقاربنا وجميع المسلمين اللهم أنزل عليهم الشفاء هذه الساعة اللهم ألبسهم الشفاء يا رب العالمين يا ميسر العسير وملين الشديد يا ذا العرش المجيد اللهم انا نسألك أن تعلي شأن كل مريض وأن تلبسهم لباس الصحة والعافية يا رب العالمين اللهم اكتب لهم الأجر على صبرهم على أمراضهم اللهم اكتب لهم الأجر على صبرهم وقلت في كتابك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب اللهم اجعلنا وإياهم من الصابرين عند البلاء اللهم اجعلنا من الصابرين عند اللهم إنا نسألك أن ترفع عنهم ما ألم بهم يا رب العالمين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن أخطائنا وتقصيرنا يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اجعل قبورهم في هذه في هذه الساعة من رياض الجنان اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورهم من رياض الجنان وأن تجمعنا بهم في جناتك جنات النعيم اللهم أحسن ختامنا أحسن ختامنا أحسن ختامنا من هذه الدنيا بخير اللهم إنا نسألك إذا أمرت ب. قبض أرواحنا فاجعلها على طاعة، فجعلها على طاعة ولا تخزنا بالمعاصي بين يديك يا رب العالمين. اللهم إذا قبضت أرواحنا فاجعلها قبض أرواح المؤمنين. برحمتك وكرمك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أن تلطف بحال إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل شهر رمضان شهر انتصارات للإسلام والمسلمين اللهم الطف بحال إخواننا الضعفاء من المسلمين في كل مكان اللهم افرح قلوبنا بنصر عاجل لبلاد فلسطين يا رب العالمين وحرر المسجد الأقصى من براثن اليهود الموتصبين وارزقنا صلاةً فيه يا رب العالمين اللهم بحال لإخواننا في بلاد الشام والعراق واليمن وجميع بلاد المسلمين اللهم احفظ علينا بلادنا وأمننا وحرمنا وإيماننا يا رب العالمين اللهم من أراد هذه البلاد بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدبيره يا قوي يا عزيز ووفق اللهم مولاة أمورنا لما تحبه وترضى وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة الراشدة التي تبصرهم وتدلهم على الخير يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع